أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَطْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ أليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد المرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ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 وَالْمَرَكُ صَفَّ صَفَّ وَجِئَ يَوْمَ عِذْبٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ عِذْبٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإنسان وعنا له يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعينا ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضياً مرضياً فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي